ليس لها من دون الله كاشف افمن هذا الْحَدِيثِ وتصحبون ولا تبدون، وأنتم صامدون تسجدون أفمن هذا الحديث سعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت بث ساعة قرن الله أكبر الله وإن يروا آية يحرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا cool and me فتولى عنه يوم يدعو الداعي لا شيء يوم يدعو الداعي لا شيء إن نكفر كش يخرجون من إلى قبله قوم نوع فكروا عبدنا وقالوا مجنون والججر فالتقى ما. That's not... فالتقى لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون قبلهم قوم نوع فكلموا عبدنا وقالوا ميلون والدلل. فبعد فدعا وضعه فالتقى الماء وفجونا او الضيون فانتظر ففتحنا لا <تصفيق> où nous الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء يعطى Oh لَمْ يَوْمَ مما خلق مِنْ مَقُولَتْ نهو على عرش القادر يوم تبلس راه يوم <تبلى سراه> فما <يغول> الزمان ذات الرجل والأرض ذات إنه لقول فص وما هو بالهجم وما هو إنهم يجيدون صدق <تصفيق> الله الله